اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض أ ر ض ولك ل السماوات ل ح م قيوم د أنت أ ا ولك الحمد, أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن م أ ت الحق أنت الحق ووعدك الحق. و ق و ل ك ا ل ح ق و ل ق ا ء ك حق و ا ل ج ن ة حق و ا ل ن ا ر حق و ا ل س ا ع ة حق, والنار حق, والنار حق اللهم لك أ س ل م ن اسلمنا وبك لك آمنا اللهم أ وبك آ م ن ا وعليك توكلنا وإليك, وإليك وبك أنبنا ا خ ص ن ا واليك حاكمنا اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن أسررنا ا وما أعلننا وما أ ع ل ن ا أ ن ت الهنا لا إله إلا أنت. أنت لا اله ل م لك الا ح م م د ب خ ل ق ت ن ا و ر ز ق ت ن ا وهديتنا وعلمتنا, وعلمتنا وانقذتنا وفرجت, وفرجت عنا لك الحمد بالاسلام, لك الحمد بالإسلام ولك الحمد ب ا ل ق ر آ ن الحمد ولك الحمد بالاهل ق ل ل ح م د ب ا أ والمال والمعافاه كبدت عدونا, عدونا وبسطت رزقنا, وبسط رزقنا واظهرت أ م ن ن ا وأظهرت أ م ن ا و ج م ع ت فرقتنا و ع ن كل ه النابلسي س أ ك ر ن ا أ للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا فلك الحمد, على ذلك كثيرا فلك الحمد علي ذلك كثيرا ولك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا في قديم أ و حديث في قديم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 شاهد او غائب لك, لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك, وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك ف أ ع ط ي ت فلك الحمد ربنا وجهك اكرم الوجوه, ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم, الجاه وجاهك اعظم الجاه وعطيتك أ ف ض ل العطايا و أ ه ن ا ه ا تطاع فتشكر تطاع وتشكو فتغفر, فتغفر وتجيب المضطر, وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل ا ل ت و ب ة ولا يجزي بالائك أ ح د ولا يبلغ مدحك قول قائل يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا, ولا, ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, ولا يخشى الدوائر ويعلم م ت ا ق ي ل الجبال, الجبال ومكاييل البحار, البحار وعدد قطر ا ل أ م ط ا ر وعدد ورق ا ل أ ش ج ا ر وعدد ما, أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا توارى منه سماء سماء منه ولا أ ر ض أ ر ض ى ولا بحر ما في طعره ولا جبل ما في وعره يا من أ ظ ه ر ا ل ج م ي ل وستر القبيح يا, يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر, ولا يهتك الستر يا, حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا يا باسق اليدين ب ا ل ر ح م ة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى, ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا كريم يا عظيم ا ل م ن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها ا يا ربنا وسيدنا يا ا ن و م ل نسألك يا, الله نسالك يا الله الا تشوي خلقنا بالنار, ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم إ ن ا نستعينك و ن س ت ه د ي ك ونستغفرك ونتوب, إليك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك, عليك, عليك الخير كله نشكرك ولا, نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك, ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إ ي ا ك نعبد اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصلي و إ ل ي ك نسعى ونحفد, وإليك نسعى ونحفد نرجو, رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق إن عذابك الجد بالكفار ا ل ل ه م لك الحمد ك ل ه النابلسي للعلوم ا قبرت و ل ا ا س ل م ا م ي ت ولا مضل لمن هديت ولا م ع ق ي لما منعت ولا مانع لما أ ع ط ي ت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد, ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك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 و ا ل أ م شركه الهدى شركه دعويه ب غير ما ربحيه ذات و ش م ا م و ن ع ج ت م ا ع ي شركه ا ل ه د الإيمان و ز ي ن ه ف ي ق ل و ب ن ا اللهم ح ب ي ن ذ ا ل إ ي م ا ن و ز ي ن ه في ق ل و ب ن ا وكرّه إ ل ي ن ا الكفر والفسوق ا ل و ع ص ي ا ن واجعلنا من الراشدين, وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا شرين واحينا مسلمين والحقنا للصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انا نسالك بان لك الحمد اللهم انا نسالك بان لك الحمد شركه الهدى ش ر ن ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م ا ع يا بديع السماوات والارض أ ر ض ي ذا الجلال ا و اللهم إ ن ا نسالك أ ل ك ج ن ونعوذ ة ب من ا ل ن إنا نسألك ا اللهم ا ر ل ج ن ة ونعوذ بك من النار لا ورب ر ا ل أ موسوعه ر ب ر الكريم ش لا ل إ إ ل النابلسي ا ل ه ا ل ل ع ر ش ا ل ك ر ي م الاسلاميه ل ه م ي ويا ك ا ه الهدى شركه ب ع د الموت ا ل ل ي ه ذ ا ف ل ج م ي ع م و ت ا ل م س ل م ي ن الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم و أ ك ر م نزلهم ووسع مدخلهم و ا ص ل ه م بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس وابدلهم دار ا خيرا من دار واهلا أ ل من أ ه ه م و أ خيرا من أ ه ل ه م و أ ز و ا ج ا خيرا من أ ز و ا ج ه م و أ د خ ل ه م ا ل ج ن ة و أ ع ذ ه م من عذاب القبر وأدخلهم وأعذهم الجنة ا ل ل ه موسوعه إنهم النابلسي للعلوم ا ل ا ن ل ا م ي ه م اللهم انهم في ذمتك وحبل جوارك ففهم فتنة ففهم من النار من فتنة القبر وعذاب النار من فتنة القبر وعذاب و أ ن ت أ ه ل الوفاء والحق فاغفر لهم, لهم وارحمهم وارفع درجتهم في المسجدين واخلفهم في عقبهم في الغابرين سح لهم لهم ونسح ل ه م في ق ب و ر ه م و ن ا ب ل ه م ف ي ه ا يا للعلوم ا ا ل إ ك ر ا ل ل ه م ا ف س ل ح ي ن ا و م ي ا وشاهدنا وضائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثىنا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ا غ ف لهم وارحمهم ا ل ه م اغفر لهم وارحمهم وجازهم ب ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن ا وبالسيئات عفوا وغفرانا, وغفرانا, وغفرانا, وغفرانا, وغفرانا اللهم انزل على قبورهم الضياء والفسحه والسرور حتى يكونوا في بطون ا ل أ ل ح ا د مطمئنين حتى و موسوعه م إ ذ النابلسي ص ى ما صاروا إ ه ورحمنا ا ل ل ه م إذا صرنا ع ل ى م ا صاروا إ ل ي ه تحت ا ل ج ن ا س ل و ا ل ت ر ا ب و ح م ي ا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا ن ا والسحبها ا ح ضيق م وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أ ق د ا م ن ا ونجنا من كربات يوم ا ل ق ي ا م ة وبيغ وجوهنا إ ذ ا اسودت وجوه ا ل ع ص ا ة والمجرمين اللهم واسقنا حوض من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة بعدها أبدا هنيئة نظمأ لا اللهم نور ّ على أ ه ل القبور من المسلمين قبورهم اللهم نور على أ ه ل القبور من المسلمين قبورهم و واغفر ويسر ر ه لهم م م للأحياء أ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 وحيل بيننا وبين الاهل والاصحاب, وبين والأصحاب اللهم انس وحشتنا في القبور وامنا يوم العرض والنشوه يا عزيز يا غفور اللهم أ ن ت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيد. خلقتنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا, استطعنا نعوذ من شر ما صنعنا, صنعنا, صنعنا, صنعنا نبوء بنعمتك علينا بك لك ما شر ونبوء َُ بذنوبنا َُُِِ فاغفر َِ لنا َ فانه ََُّ لا َ يغفر َُِْ الذنوب َُُّ إ الا َ انت إ ل ى ه ن ا ومالك رضينا ويا, ويا صاحب نجوانا ويا سامع شكوانا سبقت بالقول, سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه, فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م 「あ ت たは ل ه أنت ا ل م و ي و ن ح ن ا ل ف ق ر ا ء أ ن ز ل ل ع ي ن ا ا ل غ ي ث و ل ا ت ج ع ل ن ا م ن ا ل آ ي س ي ن ن أ ز ل ع ل ي ن ا ا ل غ ي ث ولا ت ج ع ه اللهم أ س ق ن ا غيثا مضيئا مريعا ا م ث ا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آ ج ل اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين و س كرب المكروبين و ق ض الدين عن المدينين و عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا ت د ع ل ن ا ذنبا إ ل ا غفرته ل ل ه م لا ت ل ا ف ر ت ه ولا هما الا فرجته ولا هما الا نفسته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا م ب ت ل ا إ ل ا عافيته ولا م ي ت ا إ ل ا رحمته ولا دينا إ ل ا قضيته و ل ا ض ا ل ا إ ل ا ه د ي ت ه و ل ا ع د و ا إ ل ا خ ذ ل ت و ل ا س ل ا ب ل ت ه ولا مجاهدا في سبيلك إ ل الا نصرته و مجاهداً إلا في سبيلك, إلا نصرته, ولا في سبيلك, في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إ ل ا أ ص ل ح ت ه ولا عيبا إ ل ا سترته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة شركه الهدى ا شركه د ا و ي ه غير ربحيه ذات م ض م و ي س ر ت ه ا برحمتك يا الراحمون أرحم اللهم أصلح「あ ا たの手を و りてく ة أمرنا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من ذ ك ا ه ا أ ن ت وليها ومولاها اللهم انا ن ع و د بك من علم لا ينفع و ق ل ب لا يخشع و ن ف س لا تشبع 「あなたの手を借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 اللهم أ ح س ن عاقبتنا في الامور كلها و أ ج ر ن ا من خزي الدنيا وعذاب ا ل آ خ ر ة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 「今夜は何を ف てくれないか」 اللهم اهدنا ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ع م ا ل لا يهدي لأحسنها إلا أنت لا يهدي يهدي أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت ه د ي وعافنا وتولنا توليت وبارك عافيت لنا فيمن فيمن「今夜は私のことです」 وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا موالي يذر م و ا و ع ه النابلسي ل ك ا ل ع ل ى م ا أعطيت ل ك ا ل ع ل ى م ا م ي ت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اليك ل ه م من م ج ع الذنوب والخطايا ل ونتوب ي إ اللهم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 ومن اليقين ما تهون به, به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم ب أ س م ا ع ن ا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله و ا ج ن ج ل ه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك, ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ا م ا ن س أ ل ك من خير ما س أ ل من ك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم موسوعه ك م ن ا ب ل س ي للعلوم من الاسلاميه اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ز د ن ا ولا تنقصنا و أ ك ر م ن ا ولا تهنا و أ ع ط ن ا ولا تحرمنا واثرنا ولا, ولا تاثر علينا وارضنا و ا ر ض عنا ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا لك شركه ا ك ي ن ل ا ك و ي ه غير ربحيه ل ا ت م ض م ي ن اجتماعي ن إ ل ي ك أ و ا ه ي ن منيبين اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا ب ا ل إ س ل ا م رافدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير خزائنه بيدك اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائن اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك <تصفيق> اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بفضلك عمن سواك <تصفيق> اللهم اهدنا وسددنا اللهم إ ن ا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وما أ ن ت أ ع ل م به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزمنا وخطانا وعندنا, وخطأنا وعندنا وكل, ذلك وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أسررنا وما أ, أ ع ل ن وما أ ر ن ا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت أن الم وأ المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير 「あな لا 手を借りて ا れたらいいな」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 اللهم إ ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا ظ ل م ا كثيرا و إ ن ه ل ا يغفر ا ل ذ ن و ب إ ل ا أن فاغفر لنا م غ ف ر ة من عندك وارحمنا إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم وارحمنا الغفور إنك أنت اللهم إ ن ا عبيدك بنو عبيدك ا ن ا ع ب ي ن و امائك نواصينا بيدك ماض م فينا حكمك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 ونور صدورنا, ونور صدورنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا وذهاب همومنا وغمومنا وغضومنا الله انت احق من ذكر و أ ح ق من عبد وانصر من ابتغي و أ ر أ ف من ملك و أ ج و د من سئل واوسع من أ ع ط ا ك أ ن ت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إ ل ا وجهك لن تطاع إ ل ا ب إ ذ ن ك ولن تعصى إ ل ا بعلمك, بعلمك. تطاع, فتشكر. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أ ق ر ب شهيد و أ د ن ى ح ف ي حفيد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 هذه نواصينا ا ل ك ا ذ ب ة ا ل خ ا ط ئ ة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك ن س أ ل ك م س ا ل ة المسكين ونبتهل إ ل ي ك ابتهال ا ل خ ا ض ع ا ل ذ ي ل وندعوك دعاء الخائف الضليل ف دعاء, الخائف الضريف دعاء من خضعت من ك رقبته وذلت لك, وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه عينا اللهم لا رب لنا سواك فندعوك ولا مالك, ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نقصد وانت المقصود ومن نسال وانت صاحب الجود والكرم اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فها نحن قد دعوناك فاستجب لنا يا ربنا وفي ا ل ا خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك اللهم موسوعه النابلسي ن للعلوم الاسلاميه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ و اله وصحبه والتابعين